موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذو قعدة الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى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 فيا كذبوك فقد كذب مصر من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه منات كل نفس فَأَثْنَا أُجَارَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فان الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا إن متاع الغرور إن في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدى كثيراً، وإياك صبر وتتقوا، فإن ذلك من عزم الأمور إذ أخذ الله كتاب الذين أوتوا الكتاب لا تبين له لا تبين له للناس ولا تكتبونه فنبذوا رأى ظهورهم واشتروه به ثمنا قليلا فبسماء يشررون لا تحسب الذين يقرحوه بما أتوا لا تحسبن الذين يطرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم